وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَاذْكُرُ الْعَهْدَ الْمُؤَكَّدَ الَّذِي أَخَذْنَاهُ عَلَيْكُمْ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ تَحْرِيمِ إِرَاقَةِ بَعْضِكُمْ دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا من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 مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا وأما في الآخرة فانه يرد إلى أشد العذاب وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة ايثارا للفاني على الباقي فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلنا جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى التوراة واتبعناه برسل من بعده على اثره واتينا عيسى ابن مريم الايات الواضحه المبينه لصدقه كاحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص وقويناه بالملك جبريل اف جاءكم يا بني اسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق اهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله ففريقا منهم تشذبون وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة. لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه وليس الحال كما زعموا بل ضردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون ابدا من فوائد الآيات من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هوا عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله تعالى فضل الله ورحمته بخلقه حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم للرشاد أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره على قلوبهم وضردهم من رحمته فلا يهتدون إلى الحق ولا يعملون به أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يقرأ الكتاب فيفهمه ويعمل به وأن يجعلنا جميعا ممن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها فيتفهمها فيعمل بها وأسأل الله نجعلنا جميعا ممن يبث الوحيين لأمتي الدعوة والإجابة فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه رحمة بعباده وجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمع فمن بث الوحيين بث رحمة الله تعالى ومن منع الوحيين فقد منع رحمة الله ولذا كان العالم يستحق أن يدعو له من في السماوات ومن في الأرض لأنه يبث رحمة الله وأما كاتم العلم فقد استحق اللعنة لأنه منع رحمة الله فيا عباد الله تعلموا هذا العلم الذي هو الرحمة وبثوه الى الخلائق أجمع ونوعوا طرائقكم في بث العلم والدعوه فان هذه الوسائل الحديثه حجه علينا ان لم نؤدي حقها فاعملوا لادائها فيما يكون حجه لكم عند الله هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد